أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يُنَِّنُ الْمَلائكَةَ بِروحِِ مِنْ أَمْرِهِ على مَ شَاء مِنْ عبادِهِ أَ أن أَذِروا أنهُ ل إِلَهَا إِللاا أَنَفَتَّقُون خَلََ السَّمواتِ وَالأَرضَ بِالحَّتَ عَ عََّ يُشْكُون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 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ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 وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ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 وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ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 أَوْ يَأْخُذَوم فِي تَقَُّ بِهِم فَمَاهُم بِماجِزين أَوْ يَأخُذَو معلََا تَخَْوفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لرَأوف أُر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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دابة وَهُمْ لا يستكبرون. يَخَافُونَ ربهم من فوقهم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 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون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 فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلومَِّا رَزَقَكُم اللههُ حَلَ لَ طَبَ وَشكُرُون عَْمَتَ اللهَِّ, حلالاً واشكروا نعمة الله إن كُنتُم إهُ تَبُدونُون إِ ماَا حَروى مَ عَلَْكُم الْ المَتَةَ وَدَّمَ وَلَحمَ الْ الخِزيرِ وَماءُهَِّ لِغَييرِ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 لَُّ إَِّ رَبَّكَ لَِّذينَ مِلُ السّور أَبِجَهَانَةٍ ثَُّ تَابوا مِم بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُ إِ رَبَّكَ مِم بَعِْهَا لَ وَفُور